إنا رحمة ربي إذا لامسكتم إذا لامسكتم خشيت الإنفاق وكان الإنسان قتورة ولقد آتينا موسى تسعة آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم الهدى فقال له فرعون فقال له فرعون إني لا ظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما زل هؤلاء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 وَقُرآنَ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْفِّ وَنَزَلْنَاهُ تَازِيلًا قُلْ أَمِنُ بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتَلَّى عَلَيْهِ إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزئ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 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له